قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اها الله خير أم ما يشركون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى ارسلت موسى بالكتاب مبشرا وأبن البتول فناول الانجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديم أحباب المشاهدين والمستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومع نرحب وضيفنا الكريم ابدال استميع كبير فضيله الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوه الصفوه اهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين أهلا وسهلا بدار جميل سعوديه وتقبل الله منا ومنكم والله تقبل يا رب منا ومنكم ان نكون وانتو وياهم من السعداء المقبولين وابلنا من الاسفياء المحرومين يا رب لكن أمرنا في الله كبير بالقبول ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وبدعاء الصالحين أتباركوا الله يبارك فيكم وفىكم بارك اليوم هو موعد المشاهدين وعنوان حلقتنا عنوان حلقتنا كما قلت حضراتنا عنوان حلقتنا حوار مفتوح مع المشاهدين والمستمعين حوار بالحوار المفتوح واللهم مفتح لنا أبواب رحمة يا رب يا رب لكن كما أحبنا ببحراته منذ أمس أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع مع صفوة الصفوة يعني هذا إذا كان لنا رصيد عندهم بإذن الله تبارك وتعالى حياطة حياطة حياطة هذا النداء حرصنا في طوال هذا الشهر الفضيل مع دعا الأستاذ الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي أن أسأل الأسئلة التي تدور في أذهان المشاهدين وفي كثير منها كنت جاهلا بها وأتعلم من ضيفي الكريم الشيخ عمر عبد الكافي ولكن سددوني إذا فاتني سؤال فلحقوني به حتى تكتمل الصوره اما الاسئله خارج نطاق صفوة الصفوه فما شاء الله قناه الشاركه الفضائيه وإذا اعتها لا تالو جهدا في خدمه الساد المشاهدين المستمعين هنالك برامج للافتاء وهنالك برامج للحوارات المفتوحه مع المشاهدين لكن هنا صفوة الصفوه فسدددوني اذا فاتنا شيء نود اكماله من حضراتكم ونحن في الانتظار أه سيدي أه ما لحنتم فيه الآن من اللغة العربية ربما يجري عن طريق الخطأ على السنة كثير منا لكن نتحول دائما أن نتشبث بأهداب اللغة العربية وأن نتعلق بها وهي محاربة فلما اللغة العربية محاربة نحن تقريبا بعض من المهتمين باللغة العربية قد نلحن قد نعرب في القول ونلحن في العمل. <تصفيق> وأنا أود أن نعرب قولا وعملا طبعا هذا في الفل... في الفل... الثانية والله يا محمد ابن من ذاق عرف يعني من تذوق حلاوة اللغة لا. يعني عرفها وأحبها وتشبع بها. أنا عندما اسمع حكمة جريدة او بيت شعر جميل أو كلمة يعني لها مدلول تطلبني يعني كما يطلب الآخرون بأشياء أخرى. أو بأشياء أخرى. يعني حقيقة الأمر ال حب اللغة هو ملة اولا ثم تدريب عليها، ثم قد يأتي مدرس اللغة او معلم اللغة العربية في المراحل الأولى يبغض التلميذ أو التلميذه في اللغة أو يحببهما. فليه. فليه. فليه. ثم ال يعني نحن نتكلم بالأمس عن دور الإعلام، الإعلام له دور كبير. يعني لو لو كل قناة فضائية خصصت يوما لا يتحدث فيه إلا باللغة العربية فقط. فهذا يوم قناة كذا وهذا يوم قناة كذا. وكون هناك مساق شرف إعلامي مبين زمني. بعيد على مدار الأسبوع مدار الشهر عندنا ما شاء الله عشرات القنوات. صحيح. إحنا لما نتكلم عن ما يعرض فيها من غصب مسمين نحن نريد أن نسمع لغة سليمة. قالوا لعبد الملك بن مروان ما الذي لِم عجل عليك الشيب؟ قال كسرة باستقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة. توقع اللحن فف... يخشى ان, أن... اللحن. آه آه. اللحن بمعنى الخطا في ودخل الشعب على الشعب على الحجاج فقال له الحجاج كم عطائك اصلا كم عطاء كم عطائك بالنصب بالنصب من كم هي كم عطاء كم كم عطاء قال كم عطائك قال 2000 2000 يجب ان توصف بان ألفين, ألفين آه آه. قال ويحك كم عطائك قال ألفين قال ولم لحنت إحنا انت؟ قال لحن الامير فلحنت فاعرب الامير فاعربت وما ينبغي لي اذا لحن الامير ان اعرب فعجبه هذا نجبوا ف فقضيه ان يعني ان ال... ال... استخدام اللغه الفصيحه الصريحه ياتي من الجهات العليا احنا طبعا الرسميه تمثل الفصحى في لان هم, فتنت... هم اللي كانوا بيؤموا الناس وهم اللي كانوا يصعدوا المنابر وهم اللي كانوا يخطبوا كان سبحان الله العظيم زياد بن أبيه من أبلغ الناس لما نفي الحمد قيل ان خطبته بقراء اي مقطوعة من الخير نسكت مترصده اه الحجاج انما يوم يا يا يا كان علامه في الدقه أنا أنا حجاج أوه. على قصوته ف... على وقال في في السوق كان وكال... كانوا أصحاب اللغة العربية الفصحى يصلحون أن يكونوا حكاما لا هو فقل... الأم هو مشهون لا, لا لا, لا كان كان طبيعة التربية كان كان عندنا إذا عهد قريب من عقود يعني كان الولد في القرية وفي الريف والبلد أول شيء أول شيء يحفظ القرآن أمر طبيعي صحيح لما خلاص إذا, إذا حفظ ابنك القرآن كيف يلحن في اللغة لا. من مستحيل. أي نات مستحيل. يعني من باب الملح ال البلاغية ودخل نخوين إلى السوق. نعم. فقال لصاحب البائع يبيع البازنجين. قال له بكم؟ يعني تعطيني بكم؟ م. قال عشرين بدانق. بدانق دوا يعني, يعني. عشرين. عشرين ونبيع عشرون. عشرون عشرين بدانق فهذه تؤذي صاحب اللغة. آه. فلو وما عليك ان تقول 20 بدانك فظن صاحب الخضار ان الرجل يساومه ويفصله ولا يدرك عن اللغه يتصور ان العشرون القليل مثلا 30 بدانك فلو وما ثل... عليك ان تقول 30 بدانك 40 بدانك المهم يزيد لغاية 70 كلها غلط كل نحن 70 70 بدانك فلو ما عليك ان تقول <تصفيق> 70 قال أراك تدور على الثمانون على الثمانون <تصفيق> <تصفيق> هي على عندهم وبما وبما <تصفيق> تطبع تطبع كريم لا. بس. فحقيقة أمرا <تصفيق> أنا يؤذين يؤذين إذا رأيت معذرة مذيعا يريدنا علينا نشره مثلا معينا، ولا يخرج أبسانه في الحروف التي يجب أن يخرج فيها، تخرج فيها اللفظين. أراه يعني يرفع منصوبا أو ينصب مجرورا فيحسب رقفاً، وهذا قدوة. يجب أن يختاروا هذا يعني اختياراً تاماً، ويجب أن يكون هذا ملكه. يجب أن نعمل يوم لنصت اللغة العربية في كل مدرسة وفي كل معهد وجامعة، أن يكون الحوار طوال اليوم إلا بلغة عربية فصحة. قد يسخر ابناؤنا منا من هذا كلام الآن، ولكن بعد زمن إن اللغة هي هوية بينهم، واللغة العربية لغة دين دي مش لغة عادية، هي لغة دين. ما كانوا عايزين يخي... يعني يعني تريدين دوارد بال باي باي طب, طب السلام عليكم، ما تأخذ ثلاثين. ماتا طب ما ين تأخذ ثلاثين حسنا فواهاي وومنصيب يعني هنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم والله ورعة يهتم تماما خاص باللغة العربية سواء داخل المؤسسة العالمية هنا ويحذر وينذر ويتابع بنفسه عن طريق الجمعيات حماية اللغة العربية التي نفضلها صموئيل شاهد هذا حظ طيب يعني ليس كل يحدث أنا أعتبره أحد يعني أعمدة الحفاظ على لغتنا العربية في عالمنا الإسلامي والعربي اليوم جزا الله خيرا فأنا اي انسان يمد يده للحفاظ على اللغة وهوية العربية واللغة العربية وهي لغة الدين وكلامنا ان شاء الله تتجنب اللغة العربية بيقوله يعني معذرة لسمحن السادة المشاهدون المستمعون لانها الكلمة تتردد وابدا اقولها هكذا اللغة العربية ما بتأكلش عيش هذا لا ما نسمعه هذه لغة القران فمن أعزها فقد أعز كتاب الله ومن أعز كتاب الله أعزه الله يعني يرتقي يرتق الحديث بها لدرجة أن يكون فرضا لانه كلام الله عز وجل يكبره إننا نتكلم نحن بلغة عربية سليمة والذي فتهابه رجل بعت ذهب لسبواه فتح له ابن الباب قال ابوك ابيك اباك موجود قال قال لا دليل بجميع انواع نظبط رجع جهزوا له الاغراض معنا تصر هاتفي اه الله السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله. أيوا الله يبارك فيك. خالد. كيف حالكم شيخ الدكتور عمر؟ الله يرضى عليكم وبارك فيكم. نحن نحبكم في الله ونشهد الله ونشهد الله على حبنا لكم فيه. أحبك الله الذي أحبكني. يا دكتور عمر نحن إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله نشهد لك بأنك بلغت وأديت ما استطعت إليه سبيل الله يبارك فيك بعوض <تصفيق> الله. الله السؤال يا مولانا ماذا نجيب نحن يوم القيامة الله عز وجل إذا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ <تصفيق> وينصح يعني اقتراح بسيط لو تكلمنتوا علينا لو رزعة الشارقة شارقة أو قناة الشارقة خص الصندوق للمشاركة في الدعوة الإسلامية على يكون في أن سهم في نشر هذه الدعوة الله يبارك فيه السؤال بما يتعلق بالصفة الصفة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناقوا لنا آيات فعجلنا عليه الله يرأى كوكب أنت نولنا هذه الآيات من بداية يعني رؤية الكوكب للقمر مم. طيب نحن لو قرأنا الآيات من البداية يعني هل هناك مانع من أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فعلا حقيقة أن يتحرر الإله هل هناك مانع من هذا هذا سؤال الأول سؤال الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال استغفر لك ربي لوالده يعني هذا التركيب دل على موعد من إبراهيم لأبيه بالاستغفار وتبين بعد آيات بإني صحنا استغفر إبراهيم لوالده لكن تبين إنه هو عدو لله في سورة يوسف يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه سأستغفر لكم ربي سوف أستغفر هل يمنع من أن يعقوب عليه السلام قد استغفر لأبنائه وشكرا لكم السلام عليكم الله فيك معنا لو سمحت للنص السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سما مرحبا انت حضرتك وبنشكر حضرتك وفضيله الشيخ الله بارك الله على المجهود الرائع وبحب أبلغ الشيخ عمر ان أنا لما بقرا دلوقتي سوره سوره يوسف انا ف يعني بفهمها بشكل مختلف تماما وبدعي له بالتوفيق والسداد وربنا يجزيه عنا كل خير ويتمنى ان هو يا فضيله الشيخ يقعد على مائده مفاوضات مع اليهود ويعرفهم قد ايه هم نكرين للاسلام ورؤسائنا رؤساء العرب نفسي يقعدوا معه قبل ما يبتدوا في اي مفاوضات مع بني اسرائيل الله إن شاء الله اكبر شكرا الله أخي حسين من مصر، السلام عليكم. سلام الله عليكم. وعليكم و... السلام ورحمه الله. وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. يا سادة عندما أشاهدكم أتذكر موسى عليه السلام وفته مع الله. الفارق حيث يمتعنا الأستاذ محمد خالد بمداعباته الله. التي تصل لحد المشاغبات لفضيلتكم والمنقولة من واقع أليم نعايشه وهم من غير شرعي نكابده وبالتالي تخرجون يا سيدي الآلئة من أفواهكم والتي تتعلق قلائد في صدور مشاهديكم والتي لو استمر الزمان بمشاهديكم <تصفيق> حظوا لا <فأفحتهم> الملائكة بالطرقات <تصفيق> غير أن الواقع يقول إن الله في بالسلطان ما لا يضع بالقرآن ولا بد من أن تؤطعونه أفرا وتخصرونه قصرا إذ لم يعد الأمر اليوم امراه العزيز وفقط بل صارت الغالبية نسوة العزيزين وصار لهن مدارس وجامعات، وما عليك يا فضيلة الدكتور إلا أن تلقي نظرة عامة على مطارات الدول العربية مهد الإسلامي في سفرك وترحالك وترى جانب الخمر والنساء ان الامر ليس هيتلك وليس من يسقي ربه خمرا بل المعنى في بطن الشاعر وفي صبيحة هذا اليوم الزاد كان الدكتور جمال البحر رئيس منظمة الاسرة العربية قال في بالنص انما نشاهد اليوم في بعض العواصم الاسلامية والعربية من تبادل للقبل والعري في الشارع اصبح يفرض علينا فرطة وقالت زميلته في البرنامج أننا نربي أولادنا على الدين ويخرجون للشارع فيجدون العريه فما الفائدة اضف إلى ذلك يا فضيلة الدكتور أن دور المساجد قد انتهى ولقد قال لفضيلتكم الأستاذ محمد خالد أن المساجد تفتح وتغلق حسب الأوامر وليس هذا فقط بل بعض الدول العربية يراقب الداخل إلى المسجد ويطالب وضع كرت وأنتم منذ دقائق قلتم أن دور اللغة العربية مهم ولكن معظم الدول العربية تتفاخر الآن بالإنجليزية وكما قال الدكتور نصطفى محمود الأرض بتتكلم إنجليزي وعموما حال الأمة العربية والإسلامية يفرح العدو ولا يسر الحبيب أما الإسلام فهو في خير ومعضلة الإسلام في الأساس هي السلطان أما سؤالي في حلقات صفوة الصفوة وكما ذكر في القرآن الكريم أن بعض الأبناء للأنبياء قد شقوا عصا، الطاع فما الحكمة يا فضيلة الدكتور في ذلك وهل كل أبناء الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا أنبياء ورسل واذا كان الله عز وجل وإذا كان الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا فكيف تأتى للخضر أن يقتل غلاما ولموسى عليه السلام أن يقتل رجلا وبالتالي ما الموقف عند دراسة تاريخ من نقلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقتتلوا مع بعضهم أما السؤال الخاص للأستاذ محمد خالد فأين الدكتور السامرائي وكل عام وأنتم بخير وأكثر شكرا. الله من امثالكم ومن أمثال شكرا. الدكتور شكرا. سلطان القاسمي أمير الشارقة واذاعه الشارقة وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وعليكم شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته يعني أفحتنا بهذه البلاغة م... وهذا الـ الـ الجمال اللغوي الذي م... يتحدث فيه ما ما اللغه هكذا حقيقة طيب لا م... فضفوك والله يا سطحي م... معنا, معنا م... كلامه قاسي لكنه م... جميل جمله بهذه البلاغة صحيح وهو قائل أنه حق بارك الله فيه يا رب نحتاج إلى مليون مستأذن حسين ما شاء الله ملايين الحسين يعني نحتاج ما شاء الله ربنا يرزقنا الخصين من عبيد من أبلغ البلاغة أصوفنا الله وشافه لهم اسمه نصي لا ما شاء الله نصي كلكم ففوجئنا بخصوص دكتور فاضل الأستمرائي أمد الله في عمري ونفع به ونورجت إن شاء الله هو سافر بغداد لارتباطات عنده هناك ووتركنا ومعنا خير خلف لخير سلف الاستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي وهو يحظوا هذا يحظوا ينهج هذا النهج والنحو إن شاء الله فيه فائدة كبيرة بإذن الله تبارك تعالى ولما سد بأن مستمر بعد رمضان إن شاء الله تبارك تعالى مع الدكتور حسام سعيد النعيمي معنا الأخضر محمد الشارقة السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد نعم تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير بارك الله فيكم الله يا حما ما تقبل منا ومنكم لا تفسر في الضياع ان شاء الله لا تقبلنا لا اسئله إن شاء الله في سوره نوح كي ودان وسوان ويغوص ويعوق ونسرى دول حضرتك ما سمعناش تعليق عنهم ود ود ود لك كل خير وان ايه اللغه برده كلغه والله مهم يا محمد الله يجاك الله خير ان جاك والله و الدام و الدام صحيحها السؤال الأول. السؤال الثاني في قصة إبراهيم يا أبتي يا أبتي أفضل طرق لبر الوالدين حتى بالذات المغتربين أفضل طرق لبر الوالدين. السؤال الثالث كل الناس النهاردة في الزمن ده عارفين هما من الصفوة. يعني أم تميل بقت من الصفة وأم تميل بقت عائشة وأبو لهب بقى عمر بن الخطاب وكل واحد شخصانه بيصور له أنه هو من الصفة إحنا نعرف بزينا إحنا ماشيين صح أنت ناقلة أصمه محمد لا العرف والله إحنا نتعلم بالنقوة النقوة العلامي يعني بس إحنا نعرف من إن إحنا ماشيين صح، بس مش أكثر يعني كل واحد بتتكلمه بيقول يعني ما شاء الله الجلسة تبقى كنا غيبة والآخر يقول لك أوه دينا هدعينك يعني ما شاء الله يعني احنا بس عايزين نعرف اشاره ان إحنا ماشيين في الطريق الصحيح في طريق الصفوه السؤال الأخير جزاكم الله خيراً إزاي ازاي اصلح من للصفوه يعني اعلم الأطفال إزاي ان هم يكونوا من الصفوه النهارده يا اختي إن شاء الله ما تنسناش في الدعاء استاذ محمد كان الاسئله كلها من المنهج مش كده ما شاء الله بارك الله والله ليفا المشاهدين مثلك يا اخت محمد جزاكم الله خيرا الله يرضى عليك وعلى كلامك الى الاردن السلام عليكم دم <تصفيق> عامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة ورحمة ونتم بخير. ونت بخير ربنا كيف وكل خير عما عم تقدموه بارك الله فيك. في هذا السلام الصديق وفي في الأيام القادمة إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم اصدر إذا لي في استفسار عن تدبر عن قصة سيدنا نوح عليه السلام نعم في الآية عود الله سبحانه وتعالى قيل يا نوح خذ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم تنوسعهم ثم يمسرهم منا عذاب أليم عن الكلمة أمم الأولى هل المعنى من كلمة أمم الأولى هي أن الله قد خص أمة البشر من بين الأمم التي في الفلك وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين على أن كل منهم ولشدة إيمانه فهو بمثابة أمة، وذلك كما قلت سيد سالم محمد خالد يعني دكتور يعني، وذلك ما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة كانت لله حنيفة ولم يكن من المشركين. لا. في حين أن الكلمة الثانية وهي وبركات عليك وأمة نمت فيها. نعم. نعم هل هون أمم الثانية فالمقصود بها ما سيأتي من ذرية من هم في السفينة مم. وذلك مم. ما جاء في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهلهم من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار مم. مم. هذا السؤال الأول لو السؤال الثاني حبي. في قوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها هل هناك رب في هذه الآية مع الآية في قوله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون كلمة الفلك المشحون هي بالتفسيرات أنا سبقوا التصال بالدكتور يعني شخصيا مع الاسبا مشني دكتور فقط للاستفسار والإفادة إذا كان فيها صحة هل كلمة المشحون هنا غير أنها المملوء لمخلوقات الله إنها مشحونة بذكر الله اللي هي باسم الله اركبوا فيها باسم الله ما تجريها ومرساها وذلك لأن النوح عليه السلام صنع الفلك بآيون الله وبحفظه يعني وبتوجيه منه بس الله بارك, بارك, بارك, بارك الله فيك ورحمة الله وكل الخير وآسفين على الإنسان بارك الله فيك تحت آمن كنخة المعمر مشاهد الأسئلة هكذا في الصلب الملوعدة شيء جيد نشكر السيدة المشاهدين المستمعين حتى تلك ربنا يرضى عليك تصالتك في آخر حلو حلو مرحبا من معنا؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محلوك. بحالة السلام محمد الله يرضى عليكم ورحمة الله ورعاكم من؟ تحية معكم محمد عبد الرابع عراقي من القيم من الشارقة مرحبا رحمة محمد تحيه طيب لك وشيخنا الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي وأقول له جزاكم الله خيرا عن كل هذه الجهود التي تقدمونها لنا ربنا يرضى علي. الله يرضى عليكم إن شاء الله ويجمعنا وياكم في مستقر رحمته إن شاء الله. يا رب, يا رب. وان يجعل أعمالكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم أمين. اللهم أمين. في الحقيقة عندي مداخلتان صغيرة لا ليس لدي أسيرة. ولكن خمتك على ما ذكرتموه في صفوة الصفوة. وجه نداء إلى كل المستضعفين من المسلمين في مشارف الأرض ومربيها وأقول لهم حسبكم ما جاء في صفوة في صفوة الصفوة. صبر جميل والله المستعان وإن شاء الله النصر آت سواء كان في العراق وفي فلسطين وفي مشارك وفي مشارك الأرض ومغاربها نداء داني إلى أولي الأمور أولياء الأمر في كافة الدول العربية والإسلامية أقول لهم تقوى الله في في في في الضعفاء وتعلموا من هؤلاء صفوة الصفوة الذين كانوا قدوة لنا ولا تكونوا كما قال الشاعر, كما قال الشاعر إذا ذكرت احوال السلف اتضحنا وان الدنيا زائلة وكلنا مجموعون بين يدي الله عز وجل فاقول لهم اتقوا الله في في دينكم واتقوا الله في اسلامكم واتقوا الله في رعيتكم بارك الله وفيكم ان شاء الله وحسبنا في في هذه في هذه المرحله المظلمه التي تمر بها الامه الاسلاميه انرى نرى منابر منابر نور منابر طيبه من امثال الشيخ وامثالكم وامثال الشرفاء الله هذه دمك وجزاكم الله خير وكل وكلهم لديه غيره على هذا الدين بارك شكر الله فيكم شكرا لكم وجزاكم الله يرضى عليك هلا فلسطين اخت أم مؤمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعلى راسك يا سريم الله يبارك السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اذا في مجال ممكن بدي اسال سؤال بالنسبه لصوره سيدنا يوسف نعم يعني ما الذي استخده سيدنا يوسف عليه السلام عندما أصر على إخوته أن يحضروا أخاه مثلا يعني القارئ في الصورة أو الناظر فيها أو المتمعن لا يرى إلا أنه زاد الحزن على أبيه <تصفيق> <تصفيق> شكرا ممتاز <تصفيق> هكذا هكذا تكمل <تصفيق> نعم. أه. جزاك الله خيرا وأن يزاك خيرا مثله شكرا لك أخ أبو عمر من الشارقة السلام عليكم وعليكم السلام وعن الله وبركاته السلام عليكم استاذ محمد والسلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يديكم الخير يا رب على كل ما فعلتموه معنا واياك اللهم صل على سيدنا محمد وان شاء الله الله يتقبل رمضان سوف ادخل فورا بالموضوع هناك اربع نقاط النقطه الاولى عن سوره سيدنا يوسف عليه السلام حيث كيف انزل الله عليه السكينه والطمانينه وقاوم اغواء النساء وكانت ذاتها حسب ونسب ومال فأرجو من الدكتور عمر عبد الكافي أن وجه نصيحة للشباب أجمعين الذين يرون الآن الإغواء من النساء وكيف نقاوم هذا الموضوع وأنت ترى كيف نعاني من هذا الأمر الأمر الثاني الأمر الثاني في أحد الحلقات كانت موضوع اللهم صل على سيدنا محمد أنزل في القرآن الكريم الله خير الماكرين ما هي ما هي الحكمة من من كلمة من كلمة خير الماكرين يعني كيف يمكن أن نشرحها للآخرين الثالثة الثالثة قصة المراءين كيف كيف نتعامل معهم ونحن نجدهم حولنا كيف يمكن ان نتعامل معهم دكتور عمر ارجو أن ان توضح لنا هذا الامر الرابعه هي قصه قصيره حدثت معي وهي في احد صلات التراويح وقفت خلف الامام فورا ولكن النادم ما قد اخطا في كلمه في القران ولم استطع ان أردها فشعرت بخجل انني لم احفظ كتاب الله فيا خجلا يعني يوم القيامة ويا سوف نقابل به ربنا سبحانه وتعالى وجزاك الله عنا كل خير شكرا لان ربنا ربنا بهذا القدر نأخذ فترة قصيرة ونوصل الاجابه مع فضيله ثم نترقى مجموعة إن شاء الله على كل ما شاء الله ما شاء الله هكذا نكون في وادي التقارب مع كل مشاهدين ومستمعينا الكرام نفتح للجمهور الحوار بعد بعد باذن الله شاء الله ربنا يبارك ربنا شاهدنا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كنتم معنا. شاهدنا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا مرحبا وزيرنا الكريم الداعي السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد التقي مرحبا بفضوله لحضراتكم مرة أخرى وأنا للكل ثلاثة أصدار المشاهدين والمستمعين. ترى الله بن الشريف كان يتساءل ماذا نجيب على ربنا حينما يسألنا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ والله حقيقة الأمر قد يعني. يعني أحد الحائكين الخياطين يعني حاك ثوبا لرجل ذو حيثية وأنفق ستة أشهر كامدة ويتعب ويأتعب فلما ذهب بالثوب إلى, إلى, الم... إلى صاحبه يعني عاب عليه أموره في الثوب يعني فانتهب الرجل وبك عجب انا سوف اعطيك الفجر قال أنا لا بك على الثوب أنا أتي لأنني ربما أجود صلاتي وأخشع فيها ثم لا أهتم ببعض من عيوب فيها أو بعض عيوب العبادات ونقائص العبادات فاتي ومرقمة أفتلح أمام الله عز وجل أنا أمامك أنت بشر فبكر رجل خشية من الله عز وجل سبحانه ماذا قدم فنحن نفس السؤال يعني قبل أن أدخل في الصلاة كنا إن صلاة جارية تهديها للملك هل تهدي إليه شرباء أو عمياء أو بكما أنت تختار أفضل شيء أنت ذاهب الى رجل ذي حيثية تلبس اوضاع الصلات للملك اه فتهدي للملك جارية عمياء او بكماء او صماء او لراه تختار افضل شيء فهكذا نحن مجود اعمالنا ذاك مجود الخط يعني ابو موسى رضي الله عنه الاشعار وهو يقرا القران والرسول بجواره وهو يدري قال لقد اتيت مزمارا من مزامير اهل داود يا موسى قالا وكنت تسمعني يا رسول الله قال من اول <تصفيق> ما قال قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت اعلم انك تسمعني لحضرتك لك تحبيرا زينها وجللته وجود عمل احتكمت لا فاذا هكذا يرتقي الانسان بنفس هذا ما نقدمه له كل واحد عملي. في عمله عمله قال ربنا بيهون علينا انت بس خليك على الباب الذي في... تجيد فيه لكن تقول لنا اعمل عشرين عمل او لا تكذب عليك وتكذب على نفسك خلي عمل واحد انت في امام الميكروفون استضيف من, من... من... من تثق انه يوصل برساله مهمه للناس اختار الناس الذين اختار الاسئله الطيبه كن صادقا فيما تقول انت رجل صحفي اكتب وهكذا. انت رجل طبيب انت رجل مدرس في الجامعه في المدرسه انت رجل عامل موظف مدير اداره وزير اتق له بما تعمل واعلم أن الله عليك رقيب. هذا ما يجب أن نقدم. يعني لا يفكر كل منا أن يكون دعية الاستماع. هو الدعية. كلنا دعاية. نلتحي ونعتري المنازل. سبحان الله ما هو ما, هو ما ينفعش ما يعني يعني كلنا يعني, يعني, كلنا يعني كل كلنا دعاء فمن ندعو يعني طبعا صرنا كلنا لا يعني في يعني يعني محايرة أمتن وخرجة الناس. أمرونا بالمعروف. نقول عن المنكر بالمعروف ونحن عن المنكر هذه هي الدعوة. نعم له سؤال في سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أبو الله صلى هو كان يتحرى الكواكب والأفلاك مع قومه يقول ما المانع أن يكون يتحرى الإله بالفعل أولا أن هناك أبو حمد المجال تكلم كثيرا عن الإيمان، إيمان التقليد نعم. الواحد يعني يتحرى لأبوه بس لكن إنسان الذي يحول التقليد إلى عقل ومنطق ويقين هذا إيمانه أعلى فمن باب يعني كما قال هو قال ربي أرني كيف تحيي الموته قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لي قلبي فادب من الرسول يقول والله كنا اولى بالشك من ابراهيم سبحان الله يرفع اخوانه يرفع والله يامر ابراهيم ان ياتي باربعه من الضايق لكن طلع. هو ما شك هو لا بشك هو ما شك هو, هو يعلم ان الله يحيي ومن ولكن يريد ان يرى بعينه بعينه الباصره أنا أربع أعين البان عليم للا الأرنى أرنى أي أرنى بعين الباسرة التي أبصر أبصر كيف تهيم الأرض ف عز وجل قال أخذ أربعة من الطيف ف صورهن إلي عرفها هذه غدود هذه عصور هذه فوس هذه غراب أو حمام ذبحهم وقطعهم قطعا وخلطهم ثم نثرهم على الجبال من حوله خلف ثم جعهنا يأتينك الساعة فلما قال تعالوا وبإذن الله جاء الأربعة فلأعلم أن الله على كل شيء قس خلص هو رأي شيء ما رأى شيئا لكن يعلمه رب العباد أن هذا سر الدوهية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الله فسيدنا إبراهيم حتى في قضية البحث هو يعطينا نحن كيف نتدرج في القناعة العقلية إيمانا بالله سبحانه وتعالى في قوله سأستغفر لك ربي استغفر لا هو استغفر إلى أن أعلمه رب العباد عز وجل قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لأنه وعده وعدها إياه. عندما قلت استغفر الله يعني أنا أعطي إذا قلت إيه أنا أظل معك وأدعو لك إلى أمد محدد. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه لأنه استغفر لأمد محدد. أما في سيدنا يعقوب. يوسف. خصت يوسف. اخ يوسف. قالوا أنا استغفر لنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. لما لم تحدثت الآيات لم, لم تنبئن الآيات عند استغفر استغفر أم لم يستغفر ده الحنو والأب يقتضي سأستغفر لك يا ربي الآن أستغفر لكم ربي, أنا ربي. سوف أستغفر ولم مم. يستغفر فأنا أوقف عند كتاب الله لكن سيدنا إبراهيم محدد المدة عن موعدة وعادها إياه ثم أعلم تبرؤه من أبي نعم نعم لوقت سامحنا مصر شكرا لك على هذا الإعطاء وبرك الله فيك ونفعنا الله وإياكم باستضافتنا للشيخ عمر الأخ حسن من مصر ما شاء الله يعني أتى مجموعة من, من النقاط بجملها في ميالي في مايالي في قوله إن الله لا يزعم بالسلطة ولا يزعم بالقرآن لا يزعب الحكام ولا شوف <تصفيق> الحفاظ على الدين لا, لا أخي حسين يجب أن جميعا حقيقة أنا أضرب مثال واضح لغة الأمر وليس بباب الـ يعني الإطراء نحن لا نعرف أن ننافق أحدا بفضل الله ولكن صدقا يعني أنا أرى مثلا فراز من الحكام فريد في عصرنا نعم. الحكام الخريج وعلى رأسهم حكام الإمارات بما نرى إجلالهم للعلماء احترامهم لأهل العلم فتحها مثل هذه القنوات الفاضلة التي تبثوا هذا الخير قربهم من رعيتهم قربهم من أهل الخير استفتاءهم في مسائل الدين يعني أنا أضرب لك مثلا هل هناك محاذير وانت تجلس معي من من, من الادارة او غير ان غيره تتحدث في ولا تتحدث في هذا أنت؟ ونحن في آخر رمضان وصلت يعني هذا علاقة. علاقة. نتحدث في كل شيء. وتترك لتقدير المقدم والضيف المسؤولية لأن نحن كلنا في مركب واحدة. نحن ون ن نقف بجوار حكامنا وحكامنا ي يقف بجوارنا والكل في مركب نفس الإدابرة الأم. فحقيقة الأمر لابد يعني كان أحد يقول لو كانت لذعة مرتجرة لا جعلتها لوليد عمر يعني بالصراحة هي يعني التفصيلة الأخيرة إن إن إن إن تصف بصف الرعية كلها في الحاضر فلكن لكن في منطقة آخر شيء مصف بقية رعيتنا بقية رعاتنا يعني يقول عبد الملك بن مروان تريدون منا أن فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر ارتقي يرتقي من امامك صح. إن أردت حاكما كابي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي هي الحكام افرازات طبيعيه للشعوب وكيفما تكونوا يولى عليكم فلما يثكن كيفما تكونوا يولى عليك. يولى عليك. لما الله ونحافظ على العلماء ونحافظ على العلم ونحافظ على الدين ونعز الدين ونكرم الدين الله عز وجل يا مؤمن ابن الجوزي لما مات جاء تنويضه وأخذ جمع برية قلمة برات القلم برات القلم سبحان الله حمل بعير هذا حمل بعير وجد لا مش حمل بعير هذا أوصى أن يسخن به الماء الذي سوف يغسل به لما عشان يكون سواء الماء طاهر من شيء طاهر على برات أخلاق من طاهرة كتب فيها عدما يبتغي بها رضى الله عزوجل يا الله, يا أولي الله. لا أولياء الله عندما سمع هذا بكى وصلى على رجل أن لأن طرب الرعاة من الرعية مهم مهم, مهم. لا. صحيح بدل من أن يترك لبطن السوق يا أخي ينصح في نفسه ليش على الملا؟ نرد إن, أن تنصح رجلا عندما كان فعني بينك وبينه فنصيحة على الملا فضيحة النصارى على ما حتى في الإخوة والأخوات لما ترون صفات على الجميع ها بهكذا لا لا لهم انتقاد على بعض مطارات الدول العربية في تقديمها للخمر والنساء نود نود نود أن أن نظهر هويتنا العربية الإسلامية في في مداخلنا ومن ومنافذنا ومخارجنا إن شاء الله كأن خطوة خطوة يأتي الخير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله لا ما الفائده من تعليم اولادنا الدين طالما ان الشارع فيه زخم كثير طيب. هذا الزخم يمثل الميكروبات والفيروسات والجراثيم لو تركت ولدي دون مناعه وخرج هو الى هذه الفيروسات والمكروبات ماذا هذا الزخم الذي في الشارع هو عباره عن احفاد ابي جهل احفاد ابي لهب احفاد عقب بن ابي معايط احفاد اميه بن خالد تمام يعني إذن أبو جهل لم يغب بعد صحيح وأبو لهب ما غاب بعد مم. تمام صحيح, صحيح. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لفحابته الأربعين يوم أن أسلم عمر لكي يواكبوا أو يدافعوا أو يعني يحفظوا أنفسهم من فيروس أبي لهب وميكروب أبي جهل ويعني جرثومة بن ابي معايد قوى جهاز المناعة الايماني في دار الأرقام كما يجب أنت وأنا أن نقوي جهاز بناعة أطفالنا وأبنائنا وبناعتنا في البيوت بالدين والتبين والالتزام حتى إذا خرج لن يصيب البلاد ونصيبهم هذه الفيروسات عليهم يقوم أمر الله سبحانه وتعالى صحيح إن أمة صراحة الدين وهي ترضعه ما كان يخطر ببالها أن بعد 52 سنة سوف يحرر بيته المقدس صحيح أيوة. وأم معاوية إنما كانت تذهب به وقلت يكون سيدة قالت تكلت أم لم يصد العالم وحدث وكانت ام سلمة تاخذ الحسن البصر وتجلسه بجوار امير المؤمنين كانت تنتقي له المكان والصفر يعني تذهب به عند ذهبت أم سلين لكي تأخذ أنس بن مالك وتقول خادمك يا رسول الله يعني هي ترمي نفسها في وكان لما كان يتكلم يقول له لا, فوق. فعاش أنس. النبي لا فضة فوق عاش آنس مي صار النرجص لا عاش مئة وعشرين عاما لم تسقط له السنّ بارك دعوة الرسول الله لا, لا فضة فوق يعني مش فوق ده مش هينتعي. لا فضة فوق تقال كلمات معنوية لكن جاءت عند آنس صارت حسية استانوك ما سخفت وان شافعي كان كما هي يقولها شافعي استانوك كاسنان شاب في العشرين يقول هي أمانات الله حافظنا عليها في الصغر ما اغتبنا منها أحد وما أكلنا عليها حراما أو شفا فحفظها علينا رب العباد في الكبر الله الصفوه, لا لا لا. الصفوة. الصفوة. الصفوة. القدوة نريد القدو الله. إن الله. يقول انبياء او اولاد الانبياء عصوا يعني أو عصوا. أو. أو. عصوا. نعم. نعم. فهل بالضروره يكون الابناء لله لا لا ابدا لا بيزداد ثواب الانبياء عند الله و... و... و... ونحن لا نياس ان ربينا أو يعني حاولنا ان نربي ولدا او بنتا على الكتاب والسنة وتمرد علينا او عقنا فلا يئس نعم لا, لا نيأس. طيب طالما أن الله سبحانه وتعالى لا يطلب على علمه أحد كيف تعتذر الخضر أن يقتل ولموسى أن يقتل أيضا سيدنا موسى لا, لا. أولا هذه يعني هذا قتل يعني يعني ب, ب الله سبحانه وتعالى يعني آآ يعني خلاه وما فعلته عن أمره وأنا قامتش نادر أنا أقتل واحد كده عشان دم دم ثقيل على قلبي لا وما فعلته عن أمره هكذا يقول الخضر وسيدنا موسى كان ما أراد قتل الرجل وإنما واكزه على هذا لأقدم قت، ولكن أجد إن موسى خيال أفضل. ما شاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وضع ايده على غير رجل ااا. على الله. خطأ. وكان قبل التكليف. وكان قبل أن يصير رسول. أنا سنوات. نعم. لقتب محمد من الشارقة دفت من محن في قصة سيدنا نوح وقالوا لا تهزرنا ودن ولا صورنا وثوابنا ونصرنا. هؤلاء كانوا من الصالحين الذين قال أبناؤهم. لكي لا ينسى أبناؤنا أجدادهم بنصب عليهم تماثيل كي يتذكروه صنعوا تمثاله ده أجدك فلان ود. وده جدك سوع وده جدك يوسف ويعقوب ديات الاجيال اللي من بعد قالوا الله دول اجداد ابائنا كانوا صالحين طب ايه رايكم نتوصف بهم ونتوسل بهم عند الله عز وجل فدخل العين باب الشرك طب بعدين عبدوهم من دون الله بلد. هكب. بلد. هكب. بلد. هكب. هكب. خطوات الشيطان خطوات. في لها سؤال آخر في حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه يقول يا أبتي يا أبتي أبتي بر الوالدين كيف نصل لأفضل الطرق لبر الوالدين؟ هو أفضل شيء الدعاء لهم، ووووإكرام صديقهم لا. من بعضهما إن كانوا أموال، لا. وبعدين الوقوف بجوارهم، ثم النصيحة غير المباشرة. النصيحة غير المباشرة وكل عمل صالح من الولد والبنت إن شاء الله في ميزان حسنات الأب إن شاء الله. لا سؤال آخر اختر محمد. الكل منا يظن أنه منصف وق. أيوة. بعقول الفصل في هذا الموضوع. هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن الكارثة. لازم تدخل نفسك هو أعلى من منتق. عطاء نوابع كبير التابعين عطا هذا ببساطة كان هو وزوجته وامه عايشين في بيت واحد. نعم. فكانوا يقول الواحد منهم يقول ثلث البيت يقض الآخر. ماتت أمه فقسم الليلة نصفين بينه وبين زوجته ماتت زوجته فق... فجعل يقوم الليلة كله كي ينتهي ذكر في بيت عطاء دي كل عاش على هذا عشرين سنة المهم. عطاء هذا ذهب للحج فقال يا عطاء بعد أن أصد من عرفات أتظن أن الله قبلنا قال لولا أن فيكم عطاء لا إله إلا الله أبعد نفسه لا. وجود عطاء وأصدقه ده سبب العدم القبول سبحان الله آه. وكان عمر بن الخطاب يقول ماذا تقول للرب فغدني ابن الخطاب يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت ناسيا منسيا. أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو كانت لدي داخل الجنة والأخرى خارجها ما امنت مكر الله وكان يرى العصفور على البستان على الشجرة في البستان يقول أيها العصفور تغرد وتشقشق وتمرح وتأكل وتطير وتلهو ولا حساب ولا عقاب ليتني مثل قيمة رسول لا أبو وقال أبو ذر عند موته ليتني كنت كفشا أملح ذبحني أهلي فأراقوا مرقتي فشربوا منها وقال أبو الدرداء ليتني كنت شجرة تعطب فتحرق بدلا من أنا قال عمر وهو يتألم من شدة الألم لما طعنه أبو الأولوة وهو في حجر ابنه عبدالباه ما أمسك تبنى من شدة الألم فقال ليتني كنت تبنى إنه. ولا ولا قتال. لايتني لم أذي من أمور المسلمين شيئا. لايتني خرجت منها كفافا. لا علي ولا بي. بعد هذه. يقوله هكذا الصالحون هكذا. لايتني لم أذي من أمور المسلمين, المسلمين شيئا. ولا ولا يوم واحدة. فهكذا. فإذا زكينا أنفسنا فعلم أن من ذكر نفسه أنما هو إبليس. قال أنا. ونحن نقول أنا. لا إله إلا الله. نعم ونقول لفضلتك فصل ونوصل لفضلتكم مشاهدين الكرام مستمعينا على الأعزاء فاصل ونعود كونوا معكم الكرام مستمعينا على الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع أن نرحم وضيفينها الكريمة الدعالي السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكثير مرحبا بصورتكم مرة أخرى الأخت مؤمر من الأردن تتساءل في الأخت محمد أيضا لها سؤال كيف نخرج صفوة والله أنا يعني اولا ما علينا او هو المربي نعم تربي على مائده الكرم ونحن نربي اولادنا على مائده الكتاب والسنه بالقدوة الحسنه وبالكلمه الطيبه معم. وباللين تاره وبالشده تاره وبالصبر والتصبر والاستظار وامر اهلك بالصلاهي والصبر على شاء الله بارك الله فيك لحسن معمر من الأردن في قصة ابن نوح قيل يا نوح سلام بسلام بسلام منا وبركات عليك وعلى أمة ممن معك وأمة سنمتعهم سنو متاعهم الآية من الأمة الأولى والأمة الثانية هذه مه واضح الأمة التي معك كل واحد منهم بأمة لأنه ما كل واحد لا يخ... لا ي... لا ما ي... ي... يكمل أمة يعني لا يستانون هؤلاء لا يسووا أمة الأمة دي يعني مثلا أمة العربية مثلا 300 مليون هو الأمة ومع الأم الثمانين مليار وتسعمائة مليون. ثمانون رجل وامرأة ليس لدي أم لأن كل واحد منهم أم. سبحان الله. أم من من معك. خلاص. يقصد الذين نجا معهم في هذه الأم من من معك. وأم سنوات دعو. ال الأبناء والأحفاد الذين سوف يأتون من هذه الأم. في منهم ما يستقيم. أم من خلف. نعم. نعم جميل. نعم. نعم. وبهذا يفسر قوله تعالى إن إبراهيم كان أم مع ملأه. الأم طب وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إلى آخر الآيات. يعني لا لا يكون حركتهم في الكون بدأة ونهاية إلا أن تكون من المسلم بسم الله. ناس. بس. طب فأنجنهم من معه في الفلك المشحون المشحون بذكر الله المشحون بالناس. نعم قد يعتمد هذا المعنى لكن أرى والله أنا المشحون الذي يعني الذي لو لو في الأمور الطبيعية سوف يخرج هذا الفلك المشحون. يعني فلك ومشحون. ووسط أمواج ووسط هذا الجبال موجه كالجبال ورمضان سن يغرق فهو مشهول صحيح الأخي محمد من الشريقة شكرا لك على هذا المدح وتعقبك بإذن الله تعالى. سوف يوضع طاعت الإعتبار والنظر الأخطم مؤمن من فلسطين في سورة يوسف لها تساؤل تقول ماذا استفاد سيدنا يوسف من إحضار أخيه وهو يعلم أن أن هذا يجعله قلب قلبه بهمتع أيضا لا هو هو هو يعني نحن نتخيل أن هؤلاء الأنبياء عندما تشتد عليهم المصائب لا ده, ده بالعكس لما أخذ أخاه ليعلم أباه أن ال الفرج قريب يعني بيده يعقوف هذه فهم هذه لسأله لما لما اشتدت كربهه ال ال عاد ابن جبل العقاب عسى فرج يكون عسى نعلل انفسنا بالعساس فلا تجزع اذا صادفت همنا يقطع النفس فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يئس وهذا جميل, هذا جميل. يعني هو أوصل طالما هنأخذ بنيامين وقالوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف و من قبل ما قال لهم فتحسسوا من مصر و ممكن رايحين مصر و لو من اخبارهم يكون يمكن في حد اخذوا في السكة و على مصر كده لكن لا ما قال هذا الا لما وصلت الرسالة هذه مزيز. هذه رساله قلوب لغة مبولة. لو الله وحده. مبولة. باك الله الفيد. ربي ربما سؤال يحضرني بهذه الخصيصة يعني يتبادر إلى ذهنه أو المنطق البشري حينما اعتلى يوسف أو حينما كبر وعتر واعتلى كرسي العزيز بنص كان يذهب إلى أبيه أو يأمر بإحضار أبيه لما لم يسمع هذا وانتظر حضور إخوته. أولاً أولاً ل لك عزة الله لمن استقام على طريقه هذا أمر. وافتخار يعقوب بوصوله الى ابنه المخطوف وهو يراه هكذا افضل من وصول يوسف اليه في بيته الاب دائما يحب ان يرى ابنه في افضل الحالات وهو ذهب في هذا الهيلمان ليسجد هو وزوجه وابنائه لكي يا ابتي هذا تأويل الرؤيا من قبل الاسره دي كلها تعمل وفق منهج الله ونام بالله مفصول بخدم الله ونام بالله, بالله. الاخ أبو عمر من الشريقة فر نقطة جميلة وهي يعني كيف انظر الله سبحانه وتعالى سكينته وعلى يوسف وقاوم النساء وراودته وغلقت إلى آخر هذه القضية بعض المناعات إيه المناعة الإيمانية اللي كانت في دار العرق المناعة الإيمانية اللي كانت في بيت يعقوب احتضان يعقوب لا. لابنه هو الاحتضان كان, كان كده ضعف الهوى لا يعني يعني راح هباء منثورا لا لا فهذا هذه الشحنة الإيمانية وكذلك يستبيك ربك ها مش كنا من الأمس عما إذا إذا حب الله عبدا للتلاه فإن رض فإن, صبر فإن رضي صبر صبر الله يستبى حكى من هذا المنطلق يا في قول تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لا لا يلتق بالله سبحانه وتعالى يعني يقول الله شر لأن المكر شر فلا يقال الله شر الماكرين لا الحكم من وصف الله بالمكر اه ال ال ما احنا قلنا ان, ان, ان يعني مكر العبد غير مكر الرب مكر العبد ضعف وذراعه مكر الله الخالق هو عبارة احاطه وشمول وتدبير وتقدير لأنه هو العزيز الحكيم هو خير الماكرين زي الكيد ماكيدون كيدا كيد. كيد زي قضيه كيد وشقاي لك كيدا لما يقول فلا ف... تسيئ رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيد لم يقول فيكيدوك على فيكيدوك م. يبقى الكيد يقع على يوسف ايضا فيكيدوا لك الكيد في وجه النصارى مهم لكن سوف ياتيك من هذا الكيد حذر صح صح, صح. ربنا لك, لك. آه فيكيدوا وهم متخيلين ان هذا لكن لو فيكيدوك يبقى يقع على يوسف فعلا. لكن لما قال فيكيدوا لك كيدا من وجه النصارى الكيد لكن الحقيقة خير ليوسف عليه السلام لا ما الله فيك أثار نقطة طيبة في المجتمع كيف نتعامل مع المرائين والله يعني أخوتنا ما هنفعلهم يعني هنعمله يعني ما <تصفيق> أش واحد مرأي يعامل منظر كذا يا سيدي انعزق أخوك في هون وعامل هو نفسه إيه أبو حنيفة ومالك عامل نفسه <تصفيق> النتيمية و أبو حامد الغزالي وعامل روحه فلان وفر يا سيدي يعني عمل يعني يعني كنا كنا معايا أقول بيني وبين الناس الشعرة أمشدوهها أبصيتها ولن أبقوها شدته. هذا حاكم. الشعر معوي. الشعر معوي. هذه شعرة جميلة. آخر صلاة عمر هو كان يصلي مع مومم مع موملا. فالإمام أخطأ ولم يغدو خجلا منه خجلنا. والله, والله هذا خجل في ميزان حسناته. وأنا أدعو مهما كان سنه. هنبدأ بحفظ القرآن بهذه الجهمة. وإن شاء الله سوف يحفظ. أنا أعرف ناس رجال ونساء بفضل الله حافظ القرآن بعد سن الستين وبعد سن الستين. ما شاء الله نتسلم. يبدأ يا خاب إبراهيم والكل معك إن شاء الله وكل نعم. المستمعين أبو عمر وأم عمر إن شاء الله. كل بإذن برضه برضه. ولا هذا الله تبارك وتعالى. و لا حرمن الله يبقيك بخير. شكرا لفضيلاتكم ونتقابل بعد العيد بمشاهات الله تبارك وتعالى في موعدنا يوم الجمعة. بس الجمعة القادمة إن شاء الله تكون على سفر الجمعة الباردة. نكون من أهل الدنيا الجمعة الباردة القادمة بإذن الله. بإذن الله تقبل الله ما شاء الله إلى أين المستجى إن شاء الله وصل إلى مكة المكرمة ما شاء الله لا, لا تنسانا من دعواتنا الصالحة وكل المشاهدين والمستمعين شكرا للحضارة والعلم الله فيكم ونحتاج إلى دعاء في أجلنا نختن بهذه سبحانك اللهم و اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين جمعاً جمعاً مرحاً وتفرقاً من بعده تفرق معصوماً لا تجعل بيننا شقيا ولا محروماً اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين ان لم نكن اهلا لرحمتك ورحمتك اهلا ان تصل الينا يا رب العالمين يا رب ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كد ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا, علينا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتقبل واغصر بفضلك زدلنا وآثامنا واعتق من النيران رقابنا ولقاب أبائنا وأمهاتنا اللهم اشترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا الجنة دون سبيقة عذاب اجرنا من النار ومن كل عمل يقرب منها ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربت البان الضماء بعدها لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدقا عند م عبادك فتنة فقرضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مبتونين وغير خزايا ولا ندام ولا مبدلين هيا لابنائنا زوجات صالحات ولأبناء ولبناتنا ازواج صالحين إنك على ما تشاء قدير واعطمهم من شياطين الإنس والجن واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغاصلين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام و أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريمة الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد نقول فستذكرون ما أقول لكم وأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حتى يضمنا لقاء جديد نستبدأ الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون